<تصفيق> جبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضلي جبت كالريح كالريح, كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضلي صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية صارت بالعزم فتية طارت كالصقر أهلًا أهلًا قافلتي يا قافلة المينانية جبت الريح الريح الريح قوية جبت الناع الناع الناعي وضيّة جبت الريح الريح الريح قوية وجبت الناع الناع الناعي وضيّة سارت في العزم فتية قارت كالصقر أبيّة سارت في العزم فتية قارت كالصقر أبيّة أهلاً أهلاً يا قافلتي يا قافلة المهنية يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقيا دوما للأفضل دون العلياء لا نقبل يا جيل <صبح> المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقيا دوما للأفضل دون العلياء لا نقبل أهلاً أهلاً قافلتي أهلاً أهلاً قافلتي أهلاً أهلاً قافلتي يا قافلة المهنية قبة كريه كريه كريه قوية قوية قبة كنار كنار كنار وضيع وضيع بالعزم فديا قارت كالصقر أبيا قارت بالعزم فديا قارت كالصقر يا قافلتي المهنية سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا نشتهى حتى نتعلم من الشد نتقن خمسا او او اختا او سته او اختا اهلا اهلا يا طب الثريح <سؤال> تريح تريح اللي <سؤال> بتريح تقويه قويه في العزم بكيه صارت قصه ابييه اغلن اهلا قافلتي يا قافلتي من انيه نوما ما فاز يوما ودع نقدا او لوما فالله معين قومها يوما أحيو أمجاد الله لما كانت في القمة لما كانت في هذه الغمه وازيلوا هذه بعنو الهمه نحيوا امجاد الامه Kendini kendi kendini kendini kendini kendi kendi kendi kendi kendi